بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحذم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم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 119. ما نبأ هذه قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير 110. إن تتوبى إلى الله فقرصعت قلوبكما وإن تضاهوا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وطالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائحات ثيبات وذكر يا أن آمنوا قم أنفسكم وأهلِكم نعوذ النَّاسُ الناس والحجارة وقود الناس والحجارة عليها ملاك غلاض شداد لا يعصون الله ما